روح <تصفيق> الطير ساكن بعش الغرام عذبه الشوق هامت بالامان روح الطير ساكن بعش الغرام ساكن bikine حصفيك نعيم اللي من حولها عن هبتريك وبعطر محبوب يدلل شهيق وبعطر محبوب يدلل شهيق من يشم عطر الحبيب وينتعيش مثل ظامو يرتو ومنكبر عطر عاش نعذب معين هايم بحب الحسن ارتوي نعذب معين هايم بحب الحسن روح طير ساكن بعش الغرام روح طير ساكن بعش الغرار ساكن بعش الغرار قد ما الشغامه اينا تحط الحسن روح الطير ساكينه بعش الغرام او تحط ساكينه بعش الغرام انا عاشق بس عشق ماله مثيل من يجن الليل دمعات تسيل صوت شوقي يصير اشبه بالهديل مثل عاشق يسمع مطر الرحيل مثل العاشق يسمع طر الرقيل انا اشته في الحمام انا يمه ابقى حنن القلب وتي يعصف بروحي الحنين قايم بحب الحسين يعصف بروحي الحنين قايم بحب روح طير وساكينه بوش الغناب روح طير وساكينه بوش الغراب يا رساكين بعش اللما او حط يا رساكين بعش اللما انثر شوق وحنين اللي غذوني المحبه ويا الحليب من صغر عاشق وظل حتى المشيب عمره راح يصير روح في دويل الحبيب من تغيب الشمس شمس ما تغيب من تغيب الشمس شمس ما تغيب شمسك تنور دي الليل من الزبور ونورك بتقمنها خجلان القمر تدري كل العالمين هايم بحب الحسن تدري كل العالمين هايم الحسن روح طير ساكنا بعش الغرام طير ساكنا بعش الغرام ساكنا بعش الغرام يا ام باب الحسين اشكي الغرام هذا قلب يشوف وانظر للسهام ضايب بحبك ينادي يا ناديه يا امال خلني طير بحضرتك ويا الحمايم خلني طير بحضرتك ويا الحمايم خلني طير بحضرتك كل ساعه طير يموت العمر بالحضره اسير سيل دمعات بانين هايم بحب الحسن سيل دمعات بانين هايم بحب الحسن روح طير ساكينه بعش الغراب روح طير ساكينه بعش الغراب ساكينه بعش الغراب الشوق ها الارمان او مثل الطير ساكن بعش الغرام على ضباه الشوقان من الارمان انثر حجاو ما يهمني نوع ما كفروا ما أجوز اني لون لو فجراو ابقى عابس بلا ما غيروا أبقى عابس بلا ما غيروا يا حب قاحب وحسين بقلبي نباف خليني يوم اللي يا عارض واعتراب اصرخ وجه السنين حايم بحب الحسن اصرخ في وجه السنين حايم بحب الحسن روح طير ساكينه بعش الغرام روح طير ساكينه بعش الغرام روح الطير ساكن بعش الغراب حبيب الشوق من الرمان ساكن بعش الغراب حد باه وحنين عيني بحب الحسين انتي اشواقي وحنين عيني بحب الحسين روح الطير ساكن بعش الغراب اخراج والهندسه الصوتيه فؤاد الرجي من ابداعات الحسيني الشاعر موسى البديري بصوت خادمه الحسين الرادود نذير الرماحي